وهم كانوا محاصرين للنبي وصحابه في الشعب فبيقولوا احنا جميع قبائل اجتمعت والرأي العام بقى كله ضد, ضد الارهابيين والاعلام كله بقى ضد الارهابيين نحن جميع مجتمعين اهم منتصر اهم غلبانين اهم ما بتشلقيين يأكلوا سيهزم الجمع ويولون الدبر يا الهي حتى في قمة الاستضعاف ربنا بيدينا الامل عمر لما سيب على الايه ديت جمع ايه جمع ايه يا رب ده احنا مش عارفين ناكل يا رب ده مذهول فضل سنين متحير لغايه ما انتصروا في بدر وعرف تاويل الايه سيهزم الجمع ويولون الدبر أمريكا هتتهدم والله العظيم وقت الطرد من العراق وقت الطرد من كل ارض اسلاميه واليهود هيطردوا سيهزم الجمع ويولون الدبر لازم يبقى عندنا يقين وايمان ورسوخ سيهزم الجمع مهما حصل مهما كان المسلمين مستضعفين مهما كان احوال الامه مهما امه واتنفقت السودان والعراء ما حصل زي يهزم الجامع ويولونا ويولونا الدبر بل الساعة وموعدهم الساقة القهربية التانية بقى بتاعة الاخرة الساعة وموعدهم والساعة ادهى امر من المرارة مرار رهيب مرارة الندم ومرارة القهر ومرارة الظل ومرارة الحصر على الفات ادهى من الداهية داهيه ورا داهيه ورا داهيه لو واحد يقول له دهية هتاخدك داهيه ورا داهيه يعني ايه داهيه الداهيه اللي هي الحاجه اللي, اللي بتخطف العقل المصيبه اللي بتيجي من مكان عمر ما كان حد يتوقعه يعني ربنا بيقول الساعه ادهى وامر مليانه مراره وداهيه ورا داهيه طب أذهب من إيه من الدنيا وأمرني من إيه للدنيا؟ يعني الدنيا للعاصر فيها مرار وفيها دواهي اللي بيعصر أبدا بيعيش مرعوب يحترى الدهية هتيجي فين؟ يحترى العقوبة والانتقام هيجي في أولادي؟ ولا في الرزق؟ ولا في النجاح؟ ولا في الصحيتي؟ ولا سرطان في, في, في كيف؟ الموضوع هيجي في المرعوب؟ وأمر أذهب وأمر يعني إيه؟ يعني كل اللي انت شفته يا عاصر في الدنيا ولسه، ولسه أصحاب الجنة في صورة القلم لما ربنا نزل عليهم العقوبه والجنه اتحرقت ربنا قال ولا عذابه الاخره اه ولسه ده انت لسه ما شفتوش حاجه يا عاصي نفسيتك هتتدمر وهتعيش في كتاب وكل الناس هتكرهك وهتتقفل ابواب اليوس في وشك وهتعيش حياه كل لحظه ولسه لسه بعد الموت يا متبرجة هتندمي الف مره على الطريق اللي انت مشيته فيه وهتتحطم حياتك في الدنيا ولسه ولسه ادهى وامار محدش يعتقد ان الموضوع خلص او الموضوع ينتهي والساعه وامار ان المجرمين في ضلال وسعر ضلال يعني ايه بعض المفسرين حملوا الضلال على الدنيا الضلال انها في الاخرى ضلال الاخرى ده ايه اصولوكم مشفى الضلال الاخرى اه فاكرين 11 سبتمبر لما ضربت ابراج التجارة العالمية كان في ناس في الدور المية والدور السبعين والدور التباليين يعملوا الناس ديات يقيل لما النار ولعت احده يجروا يدوروا على مكان يدوروا على منفل لدرجة ان في ناس لمت نفسها اهو ده الضلال يدور على مخرج يدور على باب منه مش لاقي باب منه مش لاقي باب منه مش لاقي مش لاقي مكان يحرم منه مش لاقي مكان يخلص من العذاب اللي هو فيه زي واحد صحف بيته لا قطم ولا أعنار عليه عاد يجري دور على مكان الباب طب الباب فين يجري على الباب يكتشف ان المفتاح كان حطه في درجه وقفل علي المفتاح طب اجيب الدرج من اين والدرج اتحرق والمفتاح ساح اعمل ايه في ضلال وسعر السعر الكلب المصعور الكلب المجنون مجنين بسبب ضوقان العذاب بس والسعر يعني سعير وسعير وسعير جمع سعير يعني انواق نار ونار ونار زي جنات كده عكس جنات انواع يوم يسحبون في النار على وجوهم يتسحلوا على وشهم مش كانوا بيعرضوا بيدوا العرض بتاعهم مش حاكدين يسمعوا دي مش حاكدين يسمعوا كلام ربنا ذوقوا مس سقر وبعد كده ربنا يقول ان كل شيء خلقناه بقدر كل حاجه مترتبه اللي بيحصل في السودان والاداء والطار الاسلامي وامريكا كل ده مترتب ربنا بينصر دينه كل اللي ربنا بيرتب لدينه ولا قد اخلقنا اشياعكم فهل من متذكر محدش عايز يفهم يا امريكا ربنا انتى من انجلترا قبل كده وانتى من روسيا قبل كده عقالي عقالي وارتد عن الظلم بتاع العالمين ده وكل شيء فعلوه في الزبر كل حاجه عملتوها في محمد بن عبد الله والصحابه مكتوبه في وكبير مستطر الصغيرة قبل الكبيرة مصطور عليكم كل حاجة عملت في شهيد في فلسطين كل سجين تعذب في معتقلات اليهود كل سجين تعذب في سجون العلاء كل واحد من أهل الحق كل حاجة مكتوبة والملف لسا يتفتح وبعد 53 آية من الكرابيج آيتين بقى في الآخر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر جنات دول في صعر نار ونار ونار ودول في جنة وجنة وجنة ونهر الصحابة وقتها كان المية بتتشارم زي عندنا الوقت ما فرحنا في اياه بتتشارم محدش بيعلوم حتى المية هيموت من العطش جناء أنهار بقى كلها بقى ايه أنهار عسن ولبن والتانيين وأمر مرار كل حاجة فيها مرار في مقعد صدق عند ملك المقتدر المقعد اللي هتقعد عليه وانت بنبص الوجه الله المقعد اللي انت تقعد عليه وتبص لوجه الله يعني ايه يعني ربنا بيقول لصحابه اصبروا عشاب عشان تشوفوني اصل رؤيه وجه الله دي مش رخيصه ربنا شوفوا طلعوا المقام ان ربنا بيقول اصبرهم عشان تنظروا الوجه في مقعد صدقه تقعدوا على مقعد صدق انما الثانيين يسحبون على وجوههم بيتزحلقوا من, من مكان لمكان عند ملك المقتدر الثانيه عزيز المقتدر سبحانه وتعالى وده المعنى الثاني يا جماعه القمر غير طبعا الذكر فاس القمر ده المعنى الثاني بصوره القمر المعنى الاولاني قلنا ان كل حاجه واضحه زي القمر في السماء الناس اللي مش عايزه تفهم العصر مش عايز يفهم المعنى الثاني الرسول لما كان قاعد مع الصحابه عليه الصلاه والسلام قال لهم انكم سطرون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فالصحابه ارتبط عندهم رؤيه وجه الله بالقمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته فربنا طمع الصحابه في اخرها برؤيه وجه الله وتسمى الصوره القمر اللي هو الحاجه اللي بتفكرنا. لا تشبه نهائي ولكن الحاجه فكرنا يوم ما هننظر في وجه لربنا بيطمعنا بالنظر في وجه الكريم سبحانه وتعالى وتتقفل الصورة وتخلص الصورة يا جماعة الصورة اللي هي كلها عذاب وقربيج رهيبة مفيش فيها غير آيات رحمات اتنين هيجي بعدها صورة الرحمان اللي كلها رحمات في شاغر ايتين حساب ربنا سبحانه وتعالى بيربي عباده بيطلع انسان متوازن ما بين الخوف والرجاء النهارده جايه سوره الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى السوره طويله وكبيره وانا مش عارف شو اعمل ايه بصراحه هنقفل عند يا جماعه ولكن بفكركم ان سوره القمر ان شاء الله نقوم الليل بها الليله ان شاء الله ونفضل نقرا طول الاسبوع عايزين نتزلزل عايزين نفوق بيها عايزين بقى هل من متذكر بيتزلزل قلوبنا عايزين فكره الضربه القضيه نخاف منها كل عاصي خاف من الضربه القضيه خاف احسن تبقى انت, أحسن انت عبرة لو انت ما فهمتش هذه الرسالة نقوم الليل بيها نحفظها نفهمها نصلي بيها وباذن الله سبحانه وتعالى لعمرة اللي قلت لكم عليها اللي هي العمرة اللي نشروح فيها بإذن الله السيرة بالأماكن اللي فيها السيرة يعني انت هتعملين عمرة نروح فيها أماكن السيرة آه طب هو ده يعني مثلا في دليل المفروض كل حاجة بدليل طب الدليل ايه من صورة القمر الرسول عليه الصلاة المكان اللي الكفار تعهدوا على انهم يمنعوا يحبسوا الرسول في الشعب لغاية ما المسلمين يعملوه كان جنب مسجد الخيف حتى اسمها خيف بني كنانة اتفقوا تقسموا بالله بعد 13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح هيطلع غاز وطحنين قال للصحابة اللقاء بتاعنا في خيف بني كنانة في صاحب بخاري اشبعنا خيف بني كنانة يا رسول الله حيث تقاسموا على الكفر من 13 سنة نفس المكان ده اللي احنا هننطلق لفتح العالم منه عهد حصر عشان يقتلونا فيه ويموتونا فيه الرسول بيقولوا ما تنسوا الاماكن أو الدين قام ازاي اوعوا تنسوا تحاربنا ازاي اوعوا الدين قام على كتافنا شكلها ايه والعمره دي هو هدفها الدين قام على اكتافنا شكلها ايه العمره سبعة سبعة بإذن الله سبحانه وتعالى وفيه إعلان بعد الحلقة ثورا هيقول لكم الأرقام الخيرية اللي تبتصلوا عليها عشان هذه العمرة بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله القبول يا رب والصدق والإخلاص يا رب إن شاء الله بإذن الله مع مجموعة من أززتنا ومشايخنا من الدعاء إن شاء الله عشان يبقى, يبقى فيه قمة الفائدة بإذن الله وقمة الأخوة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني, يعني خلاص لحد هنا المضاوه خلص أنا عايز هل من متذكر عايزين بقى لفوق بقى وعايزين نقرا رساله ربنا صح بقى وعايزين نبعد عن الاميه الايمانيه اللي احنا عايشين فيها ربنا تقبل منا انك انت السبيع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب ارضى عنا يا رب ارضى يا رب ارضى عنا فان ان ترضى عنا فاعف عنا يا رب اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن زقوم النار ومن حميم النار اجرنا من عذاب القبر اجرنا من سوء الخاتمة يا رب اجرنا من الفتن يا رب ثبتنا على دينك يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا يا رب ابلأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين اجعل القرآن العظيم ربع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وهمومنا برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم من أخرين